بسم الله الرحمن الرحيم شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه الهندة بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الأول يبدأ حالا عنوان الكتاب دليل الحيران في تفسير الأحلام المؤلف محمد علي قطب الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت المقدمة إن الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من شعور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتبئ ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفوة خلقه وخاتم رسله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين وبعد فإنني من خلال الحديث عن يوسف عليه السلام وامرأة العزيز قد لاحظت ما للرؤيا وتأويلها وتعبيرها من قيمة مؤثر خصوصا وانها قد لفت حياته عليه السلام من المبدأ الى المنتهى وبجدير الالهي العلي كما كنت في سبق اتوقف طويلا في تفكر وتدبر عند قوله تعالى الله يتوفى الأنفس فسحين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى إلى أجل مسمى الزمر الثانية والأربعون اتوقف وأقارن بين الآية الشريفة وبين منجزات علم النفس ودراساته ونظرياته وأبحاثه وما توصل إليه بعد لأي من الزمن والجهد المتواصل حول العقل الباطن والنفس والروح وغير ذلك لقد اعتمد فرالد في أكثر تحليلاته واستنتاجاته على رؤى، ثم قعد من خلالها القواعد والأسس التي بنى عليها نظرياته في علم النفس ولكنه للأسف كان يتجه في الرموز والمعاني اتجاه النادية او حيوانيا هابطة فلا ينصف الانسان في انسانيته والرؤية ولا شك بزئية في حياة الانسان اليومية ولكنها في اطار من الغيبية عن دنيا الواقع والمعايشة الحياتية والممارسة الحسية رؤية ليست بالبصر ولكن بالبصيرة وحركة ليست بالجوارح والأعضاء ولكن بالحس الشعوري فقط اللوات والأشياء فيها مجلولات ورموز يظهر منها صور من الماضي القريب أو البعيد، وقد تكون مجرياتها ووقائعها وأشراط مستقبلية بنفس النسب الزمنيه والعلاقات الإنسانية لا يستطيع المرء لها دفعا ولا ردا وهناك طرز من البشر قليل تستخفه الرؤية إلى درجة السيطرة التامة على جسمه وبدنه وكيانه فيتحرك بها ويقوم ويسعى على قدميه ويجيد الأماكن ويأتي بأفعال واقوال ثم يأوي من بعد إلى شراشه ومنامه وهذا النوع كما هو معلوم ومشاهد لا يدري بعد يقظته شيئا مما فعل أوقال فهو في خبر حسي وغلبوبة عقلانية ان في عالم الرؤية من خطر الشكن وعظيم الامر وابعد الاثر ما يدعو الى التوقف والتامل والاعتبار خاصة وان القرآن الكريم قد اولاها في الاعتبار والاهتمام ما يؤكد قيمتها واثرها حيث جعلها محور حياه يوسف عليه السلام بالكلية ومرتكزا اساسيا في تصور مفهوم الطاعه المطلقه لله تعالى من خلال رؤيا ابراهيم عليه السلام ثم تصديق اسماعيل وإلعانه لمضامين تلك الرؤيا وايضا رؤيا خاتم الانبياء عليه الصلاه والسلام بدخول المسجد الحرام هو وصحبه امنين محلقين رؤوسهم ثم الرؤى بالرموز والمؤشرات والتي كان اختصاص تعبيرها وتأويلها لنبي الله يوسف عليه السلام كرؤية صاحب السجن ثم رؤية الملك وإلى جانب الرؤية بالحق كما سمناها القرآن الكريم هناك نوع من الرؤية سماها أضغاف أحلام أي مختلفة ملتبسة كما في اللغة وهذه كما يرى بعض الدارسين الاستقرائيين التجريبيين إنما تتأنتى للرأي بأحد سببين بدني أو نفسي فإن أن يكون المرء في وضع صحي بدني منحرف أو مزاج نفسي من الطلب فينعكس ذلك على صفحة النفس اختلالا واغتلاطا ولا وتكون الأحلام أضغافا ونحن إذ نتناول حديث تفسير الأحلام في الإسلام لا يدف إلى شعوانة فكرية او مزايدة في سوق الاتجار باقول الناس واشهامهم ولكننا نسعى باخلاص وجدية في اثراء تراثنا الثقافي بمزيد من الموضوعية في منهجية علمية الاسلوب والطريقة والله الموفق والحمد لله اولا واخرا محمد علي القطب صيدة في غرة رمضان المبارك سنة اربع واربع يهو الف للهجرة الموافق للثلاثين من مايو وأيها سنة أربع وثمانين وتسعمائة الف من الميلاد الفصل الأول الرؤية في القرآن ورؤية الأنبياء لقد عرض القرآن الكريم للرؤية في أكثر من موضع وفي أكثر من سوعة ولطائفة من الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم الذين جعلت الرؤية في شأنهم وحقهم موضع ارتكاز ومحور حركة تتعلق بذواتهم او رسالاتهم وضمن تلك الرؤى ما يتطلب التنفيذ والتطبيق بحذافيرها وتمام صورتها على الرغم من ما فيها من مشقه والم وعذاب وقد يشتد احيانا الى درجه ازهاق الروح ولكنها ليست غرضا او هدفا بحد ذاتها بقدر ما هي امتحان وابتلاء واختبار للمدى الإيماني في الطواعية والعبودية من النبي أو الرسول لربه سبحانه ومنها ما هو مؤشر رمزي لوقائع مستقبلية يفسر بعضها بعضا من غير افتئات على الحقائق المادية الكونيه ومنها ما هو أداة أو أوحاف الله تعالى إلى النبي لتكون سبيلا من سبل التصديق بنبوته ورسالته لدى العامة والخاصة على حد سواء أعنافذة نورانية الإشعاع رمضانية الضوء تخرج من خلالها ذات الكريمة المظلومة من أصل الظلم إلى رحابة العدل والمنطق ومنها أيضا ما هو إشعار بالمطابقة في الزمن المستقبلي لواقعة معينة تتعلق بمجريات رسالة الرسول او نبوة النبي والقرآن الكريم على هذا ليس كتاب احلام ورؤى حتى تذهب في شأنه العقول والنفوس مذاهب شتى العقول المدخولة بالوهن والنفوس المريضة بالغرض والهوى لان القرآن الكريم في معرض الاهتمام بالرؤية إنما يعالج جزئية من تيمونة النفس الإنسانية جزئية يعيشها كل إنسان في كل يوم عندما يخمض إلى النوم ويستسلم إلى الرقاد ويتنقل من حياة إلى حياة ينتقل من حياة كانت حافلة بالوعي والحركة والعطاء إلى حياة يخمد فيها الجسم ثم تشوب فيها النفس عن فوق الجسد إلى آفاق لا يعرفها هو إلى حياة يخمد فيها الجسم ثم تشب فيها النفس عن طوق الجسد إلى آفات لا يعرفها هو أو لا يحسها أو لا يباشرها ماضيا وواقعا ومستقبلا طرى النفس أشخاصا في أقاس الأرض تعرفهم فتجالسهم وتتحدث إليهم وتعطيهم وتأخذ منهم كما ترى آخرين قد غيبهم الموت وطواهم السرى ممن بيننا وبينهم صلة قربة وأعصرة معرفة ترى النفس عالمها غير الحسي وغير المحدود وفي مختلف تقلباتها وتأثراتها وفي مختلف أجوائها العاطفية من حب وصلة أو نزاع وخصام أو غير ذلك وردل الأنبياء حق كما قال رسولنا الأكرم ونبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم وحقيتها إما أن تتعلق بالالتزام بالتنفيذ، لأنها كالوحي تماما وإما أن ترمز إلى أمور تتحقق في المستقبل كوقائع ماديه ملموسه وتكون من مقتضيات الرساله وخطوات في المسيرة رؤيا إبراهيم عليه السلام قال الله تعالى في سوره الصافات وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فاوضع ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتلهوا للجبين وما ديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين فديناه بذبح, بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبران كذلك نرز المحسنين إنه من الباب المؤمنين الآيات من التسعة إلى الحادية عشرة بعد المئة في رؤيا إبراهيم عليه السلام وما آلت إليه كثيرا من المواعظ والعبر. لقد خرج عليه السلام من دائرة قومه وأهله مفارقا لهم لأنهم كانوا في ضلال مبين فأقهوا في مقامهم البيئي والعقيدي ولج في البعد عنه وهو يردد إني ذاهب إلى ربي سيحدين. واتخذ لنفسه ومن معه موتنا جديدا واسلم قلبه وعقله لله تعالى ومضى في درب الحياه على هدى وعلى صراط مستقيم ولكنه وزوجه سارة كان قد بلغ من الكبر يتيا ولن ينجبا ولدا يكون رائفا لما هما عليه من نهج ايماني فكان دعاؤه عليه السلام رب هذا من الصالحين في صفاء وصدق وإخلاص ثم دخل بالهجر الجارية المصر وقد شجعت على ذلك زوجته سارة وحبط فكانت البشرى بغلام خليم هو اسماعيل عليه السلام ومن قبل أن يكون البلاء المبين الذي تحدث عنه القران الكريم كان هناك بلاء آخر وتجربة قاسية أخرى وهكذا حياة الأنبياء عليهم السلام ثم الأنفل فالأنفل من المؤمنين سلسلة من الاختبارات والتهديبات النفسية والعقلية حتى تتبلغ الذات في بوتقة من الإيمان الخالص لقد دبت الغيرة في قلب سارة المرأة فطلبت إلى إبراهيم أن ينتحي بهاجر وولدها مكانا قصيا بعيدا عن عضويها فلا تأكل الحسرة والندم قلبها ولا تعصف بكيامها الله سبحانه وتعالى لنبيه بربيت فارعا وهي صحراء الحجاز لأمر قدره وقضاه في علمه فخرج بجانيته وولده حتى بلغ وادي مكة وهناك تركه ما في رعاية الله تعالى قائلا: ربنا إني أسكنتمي بواب غير في ربنا الصلاة فجعل أفئلة من الناس تهوي وارزقهم. وارزقهم من الشمرات هذه الحادثه سبقت الرؤيا فكانت تنهيبا لما هو أعظم أشق إذ ليس أو بسيطاً أو حتى عادية هي فعل أحد من الناس ما فعل إبراهيم عليه السلام استسلاماً وتسليما لقدر الله وقضائه في ترك هاجر واسماعيل في واد ذي زرع لا شجر فيه ولا ماء ولا أنيس في صحراء قاحلة جعداء فكأن الأمر من حيث جوانبه المادية دخول في نفق الموت والفناء لكن الذي خلق ودبر ووضع ونظم وجعل النواميس والقوانين وحده سبحانه ان يعطل كل الصلات بين الأسباب والمسببات والنظر بإنعان وتفكر في قولها جرى لابراهيم الله أمرك بهذا فقال نعم فقالت إن الذي أمرك لا يضيعنا فهو تسليم وتفويض كامل من الزوجين لأمر الله تعالى وقضائه وتدبيره في معاناة شديدة قاسية لا يمكن أن يطيقها يطلق بشر إلا من أسلم قلبه لله ولا بد من أن تكون ثمرة هذا التجارس في التسليم والتفويض من قبل إبراهيم وهاجر ذروة الإخلاص والإيمان لذا قال إسماعيل عليه السلام يا أبا افعل ما تؤمن ستجدني إن شاء الله من الصابرين وكان جوابه هذا عليه السلام بمنطق لبوة الكاملة فيه إذ قال افعل يا ما يأمرك الله به ويوحيه إليك فستجدني بمشيئة الله سبحانه من الصابرين على البلاء وهنا يبلغ إبراهيم وإسماعيل عليه السلام ذروة الاستسلام لقضاء الله وتدبيره فليس من عجب أن يكون رأس الإسلام وأوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما أهلا السابعة والستون وصدق الله العظيم وفي الله تعالى فلما أسلم بتسليم فعل الاستسلام والتسليم إشارة مطيفة إلى عوعة الموقف الإيماني في ذات كل منهما الأب الذي رزق بطفله الوحيد بعد كبر وياس يضحي بفلة كبيره طاعة لأمر الله في الرؤيا والابن الذي يصدق الأمر ويدل على أبيه اليوم في التنفيذ مضحيا بحياته كلاهما أسلم أمره لله من غير أن يخالجهما أدنى شك أو استفسار أو تلكم وعندما لي الجبين واستل سكين وبات من الفعل على يقين ما ذاه رب العالمين قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجز المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذيح عظيم نعم نجز المحسنين في بلائهم المبين بفداء عظيم في تسلسل بياني وترتيب المنطق ونتائج حتمية تترتب إحداها على الأخرى ولا يتخلف عنها يحكمها في كل هذا من وضع النموز سبحانه ثم استجل الحكم السلام على إبراهيم إلى أبد الآبدين جزاء مشاقة لأهله من العباد المؤمنين حق الإيمان كل ذلك عزيز القارئ مرتبط بقوله تعالى قد صدقت الرؤيا البيم الرؤية وتصديقها بالتنفيذ والفعل وشيدة الإيمان وعروة النبوة لدى إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام رؤيا يوسف عليه السلام قال الله تعالى في سورة يوسف إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر, والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يدت ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوبك ما أتمها على ابويك من قبل كما أتنها على أبريك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم الآيات أربعة وخمسة وستة تختلف رؤيا يوسف عليه السلام على رؤيا أبيه إبراهيم عليه السلام من ناحية السرد والوقائع وجهة التأويل ولكنها تتفق معها في الحقية والقيمة والأثر فلين كانت الرؤيا بالنسبة لإبراهيم عليه السلام معلما من معالم النبوة يبتلي بها وانتحن فإنها بالنسبة إلى يوسف عليه السلام محور نبوته كلها لقد بدأت معه من يفاعة التفولة وبراءتها وطهرها وظلت تهش أحداث حياته ووقائعها برموز وإشارات مكثفة، فتفاعل بقوة وعنف وشد وجذب وعلى الرغم من تعليم الله له تأويل الأحاديث وتفسير الأحلام وعلى الرغم من عبوره بهذا العلم لدنه جسر نحنة في ظلمة السجن وعذابه الى سلطان الحكم ورحابة القصر فقد الله عليه السلام في نجوة شكرية ووجدانيه عن تأويل معالم الرؤية الاولى رؤية الكواكب والشمس والقمر سجودا بين يديه فكانت حركة هذه الرؤية بداية ونهاية فالرنز والتعبير وحل الالهيا في الاختيار والاستفاء والنبوة وتكريما وإعزازا ليوسف عليه السلام لقد رأى عليه السلام في إحدى لياليه كأن الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا من كواكب السماء تتنزل من عليائها إلى مستوى الأرض وتزيل بين يديه وتخضع في حركة تشبه السجود فأكبر ذلك في نفسه وتهجر رؤيا فقصها على أبيه يعقوب عليه السلام لما يتمتع به من رجحة عقل وسمو الفكر وبعد نظر وحنان باله يفيضه على يوسف فقال يعقوب لابنه الحبيب محذرا لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو ولم يكن ذلك إرهاصا من يعقوب عليه السلام بتأويل الرؤيا بحذافيرها وعضع البصمات على رموزها ومؤشراتها إنما كان استشعارا لأبعادها في المكومة الإلهية من عليه السلام والمقام الذي يمكن أن يتبوأه وما سيدره عليه ذلك من سوات الحق وشعور الحسد وآلام الضغينة ولقد عقب يعقوب على ذلك بقوله وكذلك لتبيك أبك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى وعلى آل يعقوب كما أتمها على أدويك من قبل إبراهيم إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. الاستفاء والاختيار اول معلم من معالم ثم تعليم تاويل الاحاديث وتعبير الرؤيا التي اشرقت بها شمس حياته ولذا تتم النعمه عليه وعلى يعقوب مثل ماذا مثل ما اتممنا على ابويه من قبل ابراهيم واسحاق حيث جعلت رؤيا ابراهيم عليه السلام امتحانا لايمانه وابتلاء ليقينه وليس ذكر إسحاق عليه السلام هنا إشارة إلى أنه كان الذبيح وليس إسماعيل عليه السلام كما يرى بعض العلماء المفسرين الذين يذهبون مذهب التوراه في هذا ولكن اختبار التسلسل الذري وليس هذا موضع بحثنا على كل حال وظلت رؤيا يوسف عليه السلام في طويل أحداثه ومجريات الحياة وعلى الرغم من اتمام النعمة عليه بالاستفاء وتعليمه تأويل الأحاديث وتعبير الرؤية ثم خروجه من ظلمة السجن إلى رحابة السلطان والتمكن من الأرض لسبب منها فقد بقيت رؤياه التدور في فلك حياته بين تيار المحنة والمنحة إلى ان اختتمت من قبل الباري سبحانه بإخضاع إخوته له واعترافهم بذنوبهم وإذعانهم لمكانته فيهم وبينهم برمزية السجود بين يديه ولم يكن يوسف عليه السلام من فضل في تعبير هذه الرؤيا سوى التصريح عنها عندما قال هذا تأويل رؤيا من قبل إنما الفضل كله لله تعالى في تأويلها والتعبير عنها بالحركه فقال عليه السلام قد جعلها ربي حقا ورفع ابويه على العرش وخربوا لهم سجدا وقال يا أبت هذا تاويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقال أحسن به إذ أخرجني من السر وجاء بكم البدن بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف ما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين رؤيا صاحب السجن ودخل معه السجن فتيان قال احدهما أراني أعصر خمرة، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتأويله. قال أن يأتيكما. ذلك ما مما علمني ربي إني تركت للة قوم لا يؤمن بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت للة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقول ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أعباب متفرقون خير أماهم واحد القهار ما تعبدون من دوني إلا أسماء سمع سنيتوها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إه الحكم إلا لله أمر لا تعبدوا إلا إلاه إلا. ذلك الدين القيم ولكن أَكْثَرَ الناس لا يعلمون يا صاحب السجن ان احدكما خاسق وربه خمر الاخر فيصلب فتأكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتي من السبب الذي جعل صاحب السجن يطلبان من يوسف عليه السلام ان يفسر لهما مناميهما فهل كان يعلمان قدرته على ذلك واهنيته لهذا الامر ما نشك ابدا انهما كان ينهلان هذه الخلفية عنده لانه لم يفسحانها بتجريبة او حديث لكنه عليه السلام كما يبدي من حسن التصرف وذوق الفهم ومثاليه السلوك ما جعلهم ينظرون إليه نظرات تقدير وإعجاب واكبار فلما رأيا ما رايا واشتغل بابنه بذلك عرض على يوسف عليه السلام مناميهما هنا قائلا نراك من المحسنين. فقال قبل التأويل لا يأتيكم طعام فرزق الله إلا إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما من ما علمني ربي ثم جعل عليه السلام من الحادثة منطلقا إلى التبشير بوحدانية الله تعالى والدعوة إلى إخلاص الإيمان والعبادة وإقاذ الحص الوجداني في نفسه صاحب السجن وغيرهما بعد أرواح الجهل والحق وخيا فقال يا صاحبي السلم اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان اذ الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ثم عقب على هذا بالتفسير والتأويل وبيان ارتباط الرموز والمؤشرات بالوقائع المستقبلية المنتظرة انتهى المجد الأول